باب نهي النساء هذا كان باب نهي النساء دوبركا ان لگر ريبو باب كي تاع دايوي اني سفري سفر, سفر بدون محرم محرم لان اي سفر باب نهي النساء هذا كان باب نهي النساء دوبركا ان لگر ريبو لغان نهيو او لگر ريبو باب كي تاع دايوي اني سفر كو اي لگر ريبو بدون محرم محرم لان اي سفر حبيب كفدارات معنى يسو وصيد عصر وإن كبابا المسلمات داه ربهما يسان أيسان صفر أبهين أيضا الزوت كيدو لسعون أمام محرم طوسا لسعون محرم وحى الليراداء من كبابا المسلمات داه ربهما يسان وصفر شرقية وقحرم في دور وآبه هدو كلا وويل كيد بشوه كلا وأوورو كيدو كلا وذلك كيد آبهد الأبه الشيء وانتبهد الأبهد الأبه الشيء وهو لا شيء أيضا الله الشيء أمو يزود في له رعا أمو يزود في رعا أما محرم في رعا لولا سلسعون قبار مهدين ففرتو وحيكون بحيجين بول الكبيرة بحي عن عباس رضي الله تعالى عامهما عبد الله ابن عباس وهو الله الراضي كان نغره إله الله كان نغره أبيس وإله نوه أسحابي, سنو اسحابي. قال عبد الله بن عباسه يري قال رسول الله حسنت له يري صلى الله عليه وسلم لا تسافر يسان سفر المراه في الاسلام يسان سفر الا مع إن محرم محله ما حرم ان محرم اينك ما حرم يصف النبي صلى الله عليه وسلم مبارك والنبي هارون حسين محرم الان وينسان سفرين لا تسافر يسان سفر المراه في إلا محرم محرم محرم حالتش المهر ايضًا محرم وصفه ماهر سيكري يوسف ولا يدخل عليها رجر يعني اسو جري إلا ونهها محرم محرم حالتش المهر كما و مسلكه تبدا اياد جري قد من اتبت كاوي اسو جن هذا المحرم ما يجري تبدا جري من اتبت كا اتني بدون ila abaayta oo naga ولك ilowilka aayta qalay guuraha oo isku bananti iyo aqinaadiba waxaana go' kara aftigaa wiilku dhalay ila wiilka aftigaa dhalay guur waay isku bananti aqinaadiga إلا looltiyo waxaana go' kara zonci kale wiilankiisa waxaas oo uu daramayo oo dadku wiilka wiilka ha ku wanno asa guriga kale gaadho oo soo garaaco Diifay fram kan wa ku xaran gabadh nin etni ka uu u soo daro suuq interadda ma arahay cod kasoo in gabadh iyo ka'a, etni ka ay wada joogan kali goob nal aan ba iyo iyo iyo iyo nin ka aan غوري دغه سینو کارطا دریت مګ دی یی دور بی یی نو کارطا می ان اد کری ارکی نو نو اکملګه ان وذ چوګار حالاتا سو ما بمانه و امونک دن حال ضروري یو او د با ته غار هو دخدی ما لغه حدلوی غبر قوتي او نو سو قتو ونکه لكن ايو و اي باقين کو يو حرامت marked و سو رسول الله رسولتي لا هيو اني علي دا اريد و حان الضحى في تشي كده وكده ايران كامل له و اقري اي جهاده صبحيه ايران كان دوني انا فاعو واذا كان صلى بقري او واذا مرض كل كل راتبه لي ان اذا كان هنا الا من هذ دوليه ام كهيرين ت هو صلى بقري فاسنكي وامراه تريد الحكم اسلام سيدينا واحد دوله يسعد الحجلو فقال ابو هريره اخرج صح معها ثلاثه رجب في ربه الله منك اسئله اذا اقول انه اذا او جه في سبيل الله غبدنا واي بخصه اذا الرقم من عام الاسلام كم اي بخصه ارينت مو اسه واجب واجب غبدني كذا فف مره يا غبد من, من حارثه سوكر افا سوكلتو والسك اوغن يو السك ضروره سبحان الله فيري بالله علي وعلي الكتر تيته بحي بفحص سو بتي فحص هاد مين ما يقدر هذه نرو او غلاله يو فاصلو او غلال ما ترى واحد ويي السك فدود اي قبلوا السكاف فاصي السكفرو عشان قرر قرر فوق او غرق في ضابط غف كافير اه هذا واحد وين مسلمين اه هل في دبي مرورك على فلسطين ويريد يرا بصوره حاجه يقول من كاف يا او خاص كي امر في لعنتها سو شري دياراته اسا waqti ila waqtin ka deeruu ta soobaxa gadaa soobor oo maxrafoonno ma ogolaa duudila ya ah ya khada ta hayr dambiraha لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى لا او بحيه خاصا كان اكبر سبب درجه اكبر من نفسه حتى ويمشي لا او بحيه مش الى لا او بحيه دي لا دي ادو بدون كشقينياه يلو اوغلا الى ما كفقد ولا اه المسلم سي ما احد يياله ما احد حتى يري ور محمد صفي ما يمر ويروح على تومينا وليا مره دغ ما دوليس ماك عمتير إلهي سيالي الدوريه إنه كل أجابيه فأوه وعوه الإله إله وعصي وعشقه لكن مبه ما نعني لكي يالا كرابانا حلال ومعني لكي يالا الله الله عصي قف ما لكما أكبر عن ابن أباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله من أباسوه إذن قال رسول الله رسولك الله يرسول الله عليه وسلم لا تصافر المرأة إسلام يسافرين إلا معذ المحرم المحرم لصاحبة التي في سحرها حسيمان أيوا محرم في الوصده ماهر ستليم مصفي ولا يدخل عليها يوسو سوغرن ريتونني أيرو ملك قري كنتيرت نيتني بكاي سوغرن إلا ومعها محرم ضح حالو تشو ماها دي محرم فقال ريتونني يا الله رسول الله إني أريد أن أريد أحد دورا أن أخذك إنا أبحة في جيش كذا وكذا حينك هبك يهبك عمع حينك مرهب الله يلي المشاهدين ته هو إنا أبحة أيام دورا يه وليه رواية تلقصة وعلى الله يقول قرأ يريد إنا أخذ الله يقول برانك وامرأة في إسلام تريد أحد دورا يتعال حج حج فقال أنك أخذك أخذك معها سلام تهب الله تيه اذا اذا و بعده و ظن جميع اريب بني ليس ان اسلامه محرم الان اي سفرته ما لوغا فين و دخل اسلام تعالى بيقول متفق عليه حديث سنه بخاري ومسلم يصفه فقير هذا مركز سفر غلب محرم وان مصفق في سفر waa weeyaan waxa keenada jiray oo yiraahdeen hal aya la maxaa waxa sida fiican laakin diin la waayo waa weeyaan oo dadba ee ugu kalsoon yahay ay raacdo u banaanta لا تتوا الى الوب ورط غلب محرم حجه هذا المحرم ودنا ما اوذ حجي ونت تشوفه انت ما عارف هي رسه اي سفر كنوع علاقات وسفر كويشبه الى قرص يابو قشده يو كاف لاثوي وما يصل واين هو يصف واين هو يسمح سفر كفضحات اي شيء او سفر ضروري حرب باس ايه كباد الله قولي وهي إلا يتسفرتم محرام العام وحرب يتسقيار لهاي حرب باس أولوه المسلمين صدق وحي يتعيه انكو قباد مسلمات ماهي كاخراتك وإسلام ويش الكو إسلام تلوه ودن غالب محرم هاي كيو ويده صواه ودن كمسلم كاكيانا ويسوهي تشروه كرطاه أيضا محرم لهاي اجمع عين اكو سوربا قليان غرمه فحي يلا إلا الغالب aya khasar bara safarka mahramaan safar ka inay mahramaan soo safartay diba ku jiray ilay gaalada wax joogtan diba ku jiray laakiin dib ka gaalada jooga bara marka gabadhi awl aan muusir ee haaji soo islaamto gaalada kasoo islaamta mahram gabar haddi gar qafarato oo xabsiga gala in ku hay jirtey oo xabsiga ay ka fakarto wadankii ay muslimteed ay leedahayna oo safar yahay markaa haddi markaa u diyaafay isdheedi bihi mid aan jiraan joogaan ayuu qaban ayaa ka si xabsiga ilme marka markaas oo tan way u baahan tahay in ay fakarto oo ay erdo wadankeedii muslimka markaa xaalada وصيب حائشة بساطة الوحاوية ماكي اي منافقين تو مشوينين تو او افكي كيسا ميجا بي قسوة من المصطلح غسوة من المصطلح وصيب كوند عباية ايانو بلناوك كنب طارو حائشة كنب كنا لغا سفا او صفاكي غوري وحا اللوكاتي هوضي غراء انت الله سميه كبابا او غراءة لبعجي ايو اغراءة سالكاعدان حسيه لسانيش غراءة منيه كبابا كباب كباب wara inee dadheeb ku jirto guriga haddii inta isla qabteenay haddii saaxiib wara lagu ka soo qabteenay saaxiibka daran saatawo daqayshii haddoo wax kale ciib leh waxu wuxuu garab maay ah jeeska faree ka soo baxaynaa cinnti اياني انت الصوصة عريق واعوين لما حقلين هكي هاي كلمة مويدين ماركو اركينا لله ويناء الي راجعون قوي اه وانح يبقى وانح ماركو كنتين انتين قوي فريسي هايشي ولا يصوصه وكي سوي ماركو قوات بها سوكا لاتو او بكي يصفر كلا اها كلمتين ماركو لايك شوكته حقلين نيستيقاه ميبوكا يسويه وراكسي اي اي اي شو اين ودأسينه يماشي وارسله حافد ان حاشر في الباري ده توسك افراد فصحرا صقاع صناع وكعدينا وخذ له حافدكو قال البغوي انه امام البغوي وحير لا يختلف انه للمسلمين توسك اسكوب في انه ليس للمرء في السفر في غير الفرض سفر كعبوسا ان قبل ده اي حرام كما اي سفر قراف اذا اه غاربا وواصل مرعبا فمريد فطرفه حبل سفرك سويه بان حي لك ويتك انا ولا سو قرا فصغه لكن انت كلام ما ليس ما قلاعون الا ذلك لما محرمت بما لا صده ما هني وكان سطح الصورره الا تافرتان اسلامت من تلكوا ايضا ايي بنانته وخي غار كافره ايي في دار الحرف وركل كغالبه كسو اسلامت او اسيرتهم تخلصت انا جرب محبوسه هنا جرب يكفكتي وزيادة القيامة القلمة تلوحي قلت سيادية او امرأة انقضعت الناف الفقر اما قرار بكي اي لا تتريد في او كانت بعضي فوشد رجول المأمول او من آمين اوه هلاك فاسق سرع امي او من آمين ها هلاك الله ان يصحبها او صور حتى يبلغها الفقر الى والدكي كبه بكي اوه او صور الله بناء صد احراس ايا بناء ري قلمة عبيل انتك ما بنانا Wallahu subhanahu wa ta'ala sallallahu salaam wa baraaka 'ala